أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الله الرحمن الرحيم ودخل معه سجن فتايا نبتنا <تصفيق> وَتْبَعْتُمْ إِلَٰهًا لَّسْتَ بِهِ من فضل الله علي أمر أن لا أحدكما فيستني ربه خمرا وأما الآخر فيصله فتأ ذكى ربه فلبس في السجن بالضعام وقال الملك إن Yeah قُل لِّمَن on ensuite Di proffi Seur i ان تزرعوا سبع سنين داء ابدا ثم حصدتم فذاروا فيه يسق لِلَّنْ مِن مَّا hor Bələn... يَوْمَئِذٍ تُسْفَرُ عَنِ نفسه على <تصفيق> ما وقال الملكتوني بيئا تخلص لنفسي فلم ما كان لما قول انك لؤم وكذلك ما كننا في الارض ثبتوا واوهننا وَل نجَرُ الأخِاتِ خور للذينَأَمَ وَك تَط مَن جَاءَ هَٰذَا بِجَهَازٍ قَوْلَكُم بِأَخٍ لَّكُمْ مِنْ آمِنٍ تَكُذُّونَ أَلَا ترون أن a <laughs> وَقَالَ لِفِ انهِ الجوَلُ بِطَوَتَهُ في خَ المترجم ma mm -hmm. هذه بضاوتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخونا ونزدادك إلى بعيدنا kəli lom Workers qəlom لا تؤتون موثقا من الله لا um, وقال يا a man وإنه لذو علم ألا أخوك فلا تمتئس بما كان لَ م ج هذا غُون بنجهذ جعللَ قيةس راصني كن la Oh